ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ألم تر كيف فعل ر تر ر ح ي كيف م ب ك بأصحاب ا ل ف ي للعلوم أ م ي ج كيدهم في تضليل أ ر س ل ل ع ي ه ط ي ر ا ل ا ب ي ل ترميهم ا م ي ه فجعلهم كعصف م أ ك و ن